بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 111. ليوم عظيم 112. يوم لِرَبِّ الناس لرب العالمين 113. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 114. وما أذراك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 126. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين 127. وما أدراك ما عليون 128. كتاب مرقوم 129. يشهده المقربون 120. إن لفي نعيم 109. يسقون من رحيق مختوم 110. ختامه مسك 111. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 112. ومزاجه من تسنيم 113. عين يشرب بها المقربون إن الذين 119. وإذا مروا بهم يتغامزون 110. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 111. وإذا رأوهم قالوا إن وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ